الله جل وعلا فينقسم إلى قسمين. وعيد الله جل وعلا للكفرة الذين ماتوا على الشرك والكفر أن يدخلهم النار. فهذا واقع وعليه يحمل قول الله جل وعلا لا ما قول الله تبارك وتعالى ما يبدل القول لا يبدل القول لدي وما أنا بغلام للعبيد فكلا فقول الله جل وعلا لا يبدل. أما وعيد الله جل وعلا لأهل المعاصي من المؤمنين بأن يعذبهم فهذا يندرج تحت المشيئة في قولي جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقول ربنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيه وعيد الله جل وعلا لأهل المعاصي من المؤمنين أما الأول وعيد الله جل وعلا للكفار فهذا واقع لا لا محالة قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد هذا من معاني قول الله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ثم قال ربنا يوم تمر السماء مورى وتسير الجبال سيرا ثم جاءت آيات تخبر عن عظيم عطايا عن عظيم عطايا الرحمن الرحيم لأوليائه المتقين قال ربنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب ره هذا ما يكون يوم القيامة من أن الله جل وعلا يرفع بعض الصالحين إلى مقامات بسبب صلاح الأبناء أو يرفع الأبناء بسبب صلاح الآباء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما أنقصنا من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين ثم جاءت آيات ختم الله جل وعلا بها صورة الطور تقيم الحجة على أهل الكفر أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أي مما نعت الكفار به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه شاعر وما دام في ظنهم شاعر فإن الموت يخترمه كما يخترم غيره فنتربص أي ننتظر به ريب المنون أي الوفاة أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ثم ذكر الله حالا أخرى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون الأحلام هنا بمعنى العقول أم يقولون تقوله أي القرآن بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين والمعنى إن كانوا صادقين في دعواهم أن القرآن تقوله فمحمد مثلهم منهم عربي فهم يقدرون على أن يأتوا بمثله لكن القرآن ليس مما تقوله محمد صلى الله عليه وسلم بل هو تنزيل رب العالمين أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ثم قال الله يقيم الحجة عليهم أم خلقوا من غير شيء أمهم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون والمعنى لا يستوي الأمر إما أن يكون هم وجدوا من غير خلق وهم لا يقولون بهذا أو أنهم هم خلقوا أنفسهم وهم لا يقولون بهذا فلم يبقى من حيث الاستقصاء إلا الثالث وهو أن الله جل وعلا خالقهم فما دام قد أقر أن الله خالقهم فوجب عليهم أن لا يعبدوا